والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما حَرِير وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَنُضْمُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتِصَالَنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا وَمَا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين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 114. فلم تر أنهم في كل واد يهيمون 115. وأنهم يقولون ما لا يفعلون 116. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا الذين ظلموا أي من ينقلبون؟ عشرك أن عشركي بقولي كنت لي لا بد. وحنا كمديهاي عشركي ينوصف لي. ونا تفسيرك القرآن الكريم كا. تدري يا فرتنا يا ضربوك كومة. آية بقولي سيدتي لي كوبوك بالعبانة. من سورة الشعراء. Ajatella vat booli ja lavatani ja todellinen voikoja hän, me asuura tän napsihaa kamilla, ugon adam baysa suurta, asirkan asirki koirayi bo kuti hän hän, uhaa muun lähelle kajirnei, neviulla hishu hän, neviulla hishu hän uhaa no sillmaan hän, lavar herra is merkämba Allah dirai, heruuka da shur her medien bai وإلى المدينة أخاهم شعيبا بن صومرناي قلنا أصحاب الأيكال ليرا إيقون أيقك أكدقنايين مدين معها إيقون من الخوضة إدقنايين كل كان هذا فريسكا ورسولها أصحاب الأيكال مركو القرآن كتير مامايو وللما دي شعيب لما شايدهم إبقى على الله شعيب بان ليراي لكن غير مدين مارك إلا شايدا أيرا إذ قال اللهم أخوهم شعيب وللنماذيب اللغود لي وإلى المدينة أخاهم شعيب كلك اللفظة في السلام الرسولة كلك قصة النبي الله شعيب أيين لحدك قجرني مركب دعودي بندق أصحاب الأيكة واللهد لي أيكذا وحن يوامي الحلع وحفظة وأيكي ذكبتين فالكاسر دقي جيراني منك قال تعالى فَظَنُّوا يَرْتَكِذُ بَأَصْحَابِ لَايَةِ الْمُرْسَلِ إِذْ قَالَ لَهُمْ سُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَقُولَا هَوَاطِعُ وَمَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ تَنْتَهُوا أَوْ رَبِحِين قُيْسَكَ اسْكُورْبِين آيَي إِنَّ رَبِّي وَصَّى تِرَي بِيَغَنَ الله إنا إيك عبد سلطان إسجد لأركي سيالان إنت مركوب بندجاي وحوك الله هذا لي تقنجالك حماي حيه. وحي كل جن حق جسوسك قاد لي ميرم بيعاين القاص اللب أول قتله لورسنجاي مركي يقو حبيجان عيا وين بلالورسنا يا بمركة عالة في كلاما وميل وميال قفكي وحكا إيبسادين وحكا خيانين هي مثل وحكا إيبساد إيجا وحكا خيانين هل كأسين نوركا بي قال تعالى فبوحو الحكاية عن سعيب سعيبوحو كل هذا الأصحاب ليك ما رب النوشيك أيها أوف الكيلة باقة لما يستيع مركة العاكة قالتان داد غرير بادية مركعة الصبع كقادتان مركعة الوحيوتين كقادتان إذن هذا يحينا أباقى إسان يحينا أباقى إسان يحينا أباقى إن تقيم إسان إلا أكسية أو فلكيلة أباقى أباقى إسان ولا تكونوا أهاننا من المخصرين ضد كوة وحوة ضدهم أخصاريها كمدن خوننا وزنوا وحد وحكم إسانتان بالقصطاس كفد بالغسطاس غيرك الوضع المستقيمي توسنه انقلوا ايه دباتك جرين سلقة كفداء بيقار دارات ويالان ارنا صلقين ميران موقن قيحنجي يبالك قد جيان متكوحى اللغوط سمعين ايانا وكا راشنك ضفك اللغوط سبق اذا انتا راشنك قدرك اللغوط لقريقارين وليس سأول بلسي جرين كلك وزينه بالغسطاس المستقيم كفداء توسنه دبات اللهين ذاتك وحقوبها ولا تفخصوا أكادمين الناس ذاتك أشياءهم وحأيواتان ولا تعثوا حقصين وحالبين في الأرض ذلك مفسدين ذلك أخريبها اليوم ذلك إيا دع إيا بو إيا خيان حقو سمينينا ذلك واتقوا الذي اللانك بقى خلاقكم ذلك نصحاب الأولين إديكور هاي، أنت أنو وعد يوانو، أنت هروار بحبهاي، أنت أنو وعد يوانو، كل أي كلية أي سميناين، أي أبو أو كوادي، أو جدي، أو فلكيلا، أي كده ما يسترا، قفتش النقلة كان أقدام بيا، نركب على أقدام بيا وانك يأوسان بالرابي. مركه وحسلن ما تضفيفك ودك وحوده مركه لغه بيغن ويلوينيه بالدي لو ديقسو حدا ونمجر وح لوغو بيغو وحاس نفل لغديو خوائر من الخوائر ارى لي يا بار يا خوبلان وعياليك واجبان بيكملي كو كاتيبو هو المريي كفدكود ولا من المخصرين kuwa dadka hoojiya ee way wataan ka dhima ee wazinu qad wa kun mizan tan al mustaqim ama hanjaku dajisan wala tarxasuu adbina anna sadadka asyaahum wa ay watana ka bmina ay waataan ولا تعذو قصي اللب كداية في الأرض نل كجنيزة أو كفرجة هي معصية هي دلك هي دع هي وارك وعاصد لو لا مبعليك داية ولا تعذو حقصينه الله بينا في الأرض نل كجنيزة مفسدين إذنك خريبة يا وتقول الذي الله كبره خلقكم إذنك أصحاب الايقاعين بوري والجبيل لا تؤن الأولين هريي ناظرين واحد مودا نبي ياشو الله ياب ملح ملك لي يتعلى قدره كده قد ألك لي ديري. حل مبدعنا وأنه قدر إبادة الله وحده ألك لي إلا عابده لقنا عابده بما شرعه وهي ألك ليس أوجده اللي لي عابده أوجده إنت أسأل الله لا دره قلت هذه كلمات رزوشة اشكو مدنقو طوام عقود اعاصيالك كلمة دوذينا متبينو من نوح الله بالله عليه السلام واول رسول ارسل الى البشرة الى محمد عليه السلام كيه ما دب وحلق لها صاحر او مجنون وصدق الله اذ يقول فذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا صاحر او مجنون اتواصل به هذا كان ما يسوق دردار منه نو قالوا لا اركاب الرسول كان ايمان دونا واللي يا سحر كل شيء ما يابلن بل هم قوم طاغوا دار كما با ينغاري ادون كان اسكو ما يان سوغارين قالوا وبمر بالحق لكن ما شيء سريح لين وعود معلم كان هو عليه لعنه الله كل نبي نورتاغنا يا يكون النبي محمد رتاقنا. يا أنتي ولا عايزي معلمك ألقينا يا ورك كان يقول يا لا أصلا يا شيطان كلك كلمتي يا قرؤوا البغولا ياي سيد النبي شعيب هذا اللي أراه قالوا عيرا لأن إنما وح كلامها أنت هذه شعيبة من المصحرين فالكل لجاري ولا جان جامي أو رقادلايو يأو حذونايو يملو كيمي Y a male who is a midna nimman and gharing voi Hadabba Garana Sidan Lola Mahada said, Oh Gabilan, O Baya Bokor Kurasan, and that core ghetti, that can cause all the Mahab Babi said, and I come and kill Matterai, Afimad Badangi. Then Afimad Govam Mahdi Saradi in a waterfire swahimati Ilabasharum then انما أصحاب رايك ان لم في البشرية باب نقول ام تاي ما ديق امراغا رعنا رحنا انغو كراتاي وخنا مدهري واين حسانيه نظنك صعب عنكم ملينا لنا لمن الكاذبين ان ابنتكم بنت, بنت الشك تاي ما نكو ملينا انت دليلك يا داو رسولك عيبي أي داو ان حتى قد لماذا هذه الحماقات؟ فأولا يجب أن أضل بنايه لا يجب أن أضل بنايه وفا مديهين حلم الله يجب أن أضل مع ذلك يضل بنايان فأسقط شعيد سوري علينا أقول أنك قبل أن سوري من الصماع الكامير إن كنت أضعت شعيد صادتا رجال من الصادقين انترونت اشيغا يسكميدا سمادا جبل كسوفوجي دب مغس حدو قف كداي هي تاويا دين اووطو حدا شدا لحكت يسغا تنقي ميس دان عمره سببته مهمه يسغا كوي بان لا سو ديري كان صعيب وحو يري ربيا ابورتي با اعلمو او قلبدن بما وحات تعمرون صمينه يس من تأسوا بفيا قلوحيا شرخيا فساد إيا حماسا ميسا حدار إيوانيا ويأفلق إيديسا حدنا ألا تكربتا إنو العذاب ذنكتوا تجيسوا ما فكذبوا أصحاب لك وعي بانيا هو الشعي عذاب يومي ظل خوشك ما عذاب كذا عذاب يومي ظل سيو لا waafaqsan xusac sodi hagaabkooduna samadu ka yimi sidoo kale hagaay wuxuu markii hore in lagu saliday ku leey dhiriibay galeen codad bayn ka qoteen wabiyaaliye baaliye rejs be is ku duuge si walba haday yeele badun la qadaw waayay oo uso direeyay daday ilka boo ka way sii markeedu soo dal la keenay ma lugu soo araray cabayshi hadii la yimaadaba xaaran naray oo magrub kolkaas aan lug iyo faras lay sii guugay lee or kaalay kasoobaxa ku leelka xaala leh la yimaada maasi markay kusoo kulmay si arki jireen daruuraha roobay kale jireen aya daruurti كما جمرت كما فلما رو عاربا نستقبل أوديتي قالوا هذا عارض ممطرنا خابواي أو عارن أوي به غيئ فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنا أقل ذي باهره وحين فلا أمر ببع تمر عمل إيه الابتدارك صعيد قبل علا وسودتي وانا وكال السكتري واي انه عذاب يوم ذل كان هو عذاب يوم مار العذابك عظيم وي إن في ذلك ضرب حنتا اليدين كسيه صع اي اصحابك لايه على مو او قرتان خبي قدر ديسا يا وديسا يا رحمت ديسا يا علم ديسا صع عسال سينو اومومين تي اولي دي شوبد باديه لايهن حرامدوي او ايدن تصيص انت اياكو كل ذلك عدانا ما كان من نقن اكثرهم بشر كينتودو بدن اما ايغيا اصحابليك اما امه محمد اما انجي كوريسي اما انت انت حدات قرآن كأغريدتنا نرى الباتية ليس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يفقهون لا يعلمون لا يوقنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي يسكرون ملك أهل حقا حقا والدي اللي اقتربواها إياهم باكل أغلبي مهلي وانا علمي إبا سبحانه عز وجل وما كان أكثرهم أسلنك كقورنيت بلنكو ضمننا قول ممين عقك والرمية وإن ربك هذه ربك لهو ربك العزيز ألا أمك كاذك سؤمك قولي أصحاب ليكارك الرحيم ألا نحريس بضل وإنت رميس الرعادي سعيب الرجيس واللبد بادي خلوه حيرادي إنما وحك لما أنت هذه سعيبة من المصحر باتك الله فلاي إلا جانج عمله وريريه أياتك وما أنت شعيب متاهي بشر بشار فني آدم ماهان وحكري أي ملك متاهي مثلنا أنك نرمينا سيبان نكو مخلا وكاقدم بينا نرمينا ما حدنا لأيبتاهي إن أنه شعيب كو مرينهين الكاذبين بن لويا سميلا هوरेगाया ايا كمي تشاي خونا دادو اداتو فاس غدغد علينا كركنغا كيسفان غبل مينا سما يركه كسوري انكم دادتاي Yiri ساديبين تكارندشغايا ادا كمي تشاي قال شعيبو يري عليه السلام رب اني ربكاي باعلم وغان أصحاب ليك وعقبتي عذاب يوم الظل خوصك ما لانتس عذاب كيدي إنه عذاب يوم الظل كان وحوها عذاب يوم ما لانعذاب كيدي عظيم من وي إن في ذلك وربحنتا سعيبي أصحاب ليك ليذنك ورمي قد يهدو حاقصها لآية تصد وي إلى الليذن تصيي قدرت إساء الذي ينسيه سو عاصيه القوم قوليه أيها الذي ينسيه سو مؤمنين توبه بعديه أيها الذي ينسيه وليتي أددك دمائسه إنه الله الرميسان والرعدان خدنا وما كان من نقوم أكثرهم تدكبداً كود مؤمنين حقا كوارهم أيها وإن ربك أدقى ربك الله هو إساء كريه أيها على أدقى أدوم إساء كهدك الرحيم اللهم عزه وينه لا تنزل رب العالمين تضلكس أي تاسيودا بيسي وعينو صو آخرناي كل كاتر قرآن كله تابنا واسألك تكينة سورده همكيا إنك هذا لكان أقايد خبير كذا أقيدة أي رب كارلا قيامة كارلا تلماما إيقا المشركين تألقوا في الدين أيها أيها يجين مالك أي قرآن كي مغلين. إن هذا إلا صحر ينصر إن هذا إلا إذ كني وعانه عليه قوم آخر إن هذا إلا أساطير الأول وكاسي قرآنك وعي عليه أركي جريل وفلن فلو ياشا إيقوة قرب دارك دار يتصالك لك كهانذا إيقوة الرياضة طبعي الله أولونت وحاسي أقاتين وكاسي ألا ليهاي سد مجلما وانه وحا كركينا لو اغريناي نري محمد ووشي انكوا اغينايو تنزل الرب العالمين اومك واتين عالم ماسي والله الى ما هاني انت كصوار طيب عالم ليله عالم كاومك اوهن كلمه ربي الله خالقه اومي اي كهان يا شع إيا فل يا واحد كشكتن مثنا ما وهدوء الله صدق قرآنك كوجيم من هذا وحال الله به قرآنك الروح ملك الجبريل الأمين إلى ملك صدق جينا ييا جبريل إلا بو صديق قرآن جبريل قرآنك ملك الله صديقينا حجاب دجاج على قلبك أديم محمد لا تعلى دشة أيا الجبريل لا قرآنك كودجيه إلا ذو نواة ما قال <سؤال> ذلك محمد القرآن <سؤال> كوجود دين أيه لتكون محمد هذه من المنذر <سؤال> خصوصي دين دكتي إن أتكلم قلت أفكار القرآن كلغة شو دعينا باللسان لغة كشو دعى عربيين مبين إن ع Arabic هذا لخلد أيه اللغة العربية سوقها أوز ياللي يقول لك أوكره بحاسوك لك وما يمانين عربي نظيف أوصحه أيوكو يمين إنه صلا قرآن كقولي ما يجنا واسئه الرئيسي وإنه أرنك الله صي لا في جبر الأولي دك يا رجال كتب تادي صحف إبراهيم وموسى هي تورات هي إنجيل هي الزبور أيو صدقه لو كشودكى وقو دجيلي وأنتم صن إماما ولوجا سيربونكوا ينت أو ولم يكن مويا وهاي لهم مشركين تعرب آية على موي ويكون زمان أي علمه قران كأنه برتاس وجاهلي ولا ما هو بليش راي يجا عن العرب البلد كذي لغوس وكدجيه مكرم وكرامة ولا القدس معم لغوس وكدجيه أف يكون قميا لغوس وكدجيه إسكب داقي. إنه علماء بني إسرائيل عبد الله بن السلام إيه النجاشي إن قرأنا القرآن كي أغادين صوتا حجوهما محايفا نقول لها مالك القرآن كاف عربية الله كان حدين الله كان من عجمه الله ديره ولو نزلناه حدان القرآن كدجينه على بعض الأعجمين عرب ما هانه دوتك كلا عجمي الله كوان عجميه باركوض هاتي القرآن كاللغو كردجيه أو مركون النبيكون عربيي أي، أو النبيكون أجميي. من ملاوة أفريقيا هذي لوكينو، أو فقراء أجمي لاو آخريو قرآنك عليهم كرخوا دوو قاخريو ما كانوا ما ينقدن به القرانك مو من هنا كورمينه. أو واحد ولا هايين أ أ أجمييو وعربي. أم حدي الغص. نبيكن أو أجمي قرانكن أو عربي. حاجي نسوى النبيكون عربيي أي، قرانكن عربيي نشكو يميدنا عربيا يسو تاغن يين ويقام حفل العيو قلقا وحاكا وحاكا بان بايا ومسألة الله والقدر إماما لوك ترقل كذلك صدا أي كفار قراش وبيانيا القرآن في النبي أي أن سلكناه بأن القرآن اللي بيانياه أنه في قلوب المجرمين كوادن بيادة واهوين لا بيالكودة قد يؤمنون امر نور حميم مايان تيخو قورانكا العذاب عذاب الالم هو الى ما يوم وكا سي دي لوกو تலகലൈ 바ሲదాస وانه قورانكا لتنزيل رب العالمين كونك الله ربك خوت ديเยو نزل وحال سو دغاي في قورانكا او نوكا كاني الروح جبريل على قلبك رسولك محمد كورك أن يكسل تجي لتكون هنا دهات من المنذر إن تدكته هناك مثل قدس الدراث اللسان أدلغك الدكت عربي لنسبة مبين عد وإنه قرآن كيسدي كييم لفي الزبور الأول ذاتك ورأي كتبت هذا بدهدو كسكنا أولم يكن موصنوهان لهم كفار القراش آية علمو أي قوانا أي علمه قرانك كإنه برتي علماء بني إسرائيل نبي عقوب أولاده علماء ذاته بقرآن برتيه يقول قرآن او يقيني خبرنا هايست ولو نزلناه قرآن عند جنه على بعض الأعجمين بدكان عرب هاي قاركو دوشوت حدي قرآن اللو قد جيو أوفقراء أعجمي هو القرآن عليهم على العرب كفار قراش قبض الأغرياء ما كانوا مايان نغذين به القرآن مؤمنين هو الرمين الله كذلك سلاح القرآن وبينيين بانسلكناه بيننتي وحن قاليني في قلوب المجرمين كوانتن بياذا واوي لا بيالكو هذا القده هذا حيان بيننتي القرآن لا يؤمنون رمين مايان به القرآن حتى يروا الى ايكار كان العذابة ايكار عذابك الاليح حنو جيو طيب عذابك امركو ايما دينا القرآن كي الروميناية ما الله شاكي ايما كاسي كل اول ميحي قورتا ادنيا لقوكو ربضحي اوهلو عذابك ايلا هركو حدين كالاو ايلا حب قرآن كيلا الرومي ايو ماركا محون يكو ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر إما المال إنت وح كل قال تعالى خبيوه يلي في <تصفيق> يأتيهم عذاب كواه يمن دونا بقت تنص أي عذاب كواه يمن دونا وهم يجاون لا يشعرون عذاب قيمات كيس دريمي ينص لما فلان وقي وقرت يمال علامك فيقول وعيبه دونا هل نحن من هاي منظرونك ولو حتى نرمك عرقني فصحيارون هالينا وأن القرآن كل رمينا وأن هروها اللينا حقا جنو لك لقا يهلي مايو ربي وحوة كاذي سبحانه عز وجل المجيس أسانيك كا وكوه كاذي الدنيا الدين لأليو فرصدين الله صلى الله عليه هل كهم بيكو وضعيان إلا ينتبوا هنونين وصدق الله إذ يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا فياتيهم عذاب كيباو إمنا بغتة ترسي كذا وهم إياه لا يشعرون وغين عذاب كيمات كيسا درامي فيقولوا فحيده دونان هل نحن مننا هاي منظروا كواللو كرتان مننا أَفَبِعَذَابِنَا بعذابنا يستعجل تنوارج اللباد امالياء تراود ودي دقممادود لاليا بياي الا بي تقدر سنيا معذاب وحله دقدق قال تعالى خذوه ولي افى بعذابنا عذابكم نقم يستعجلون دقدق سنيا معذاب صدا ااما تعناهم حداها حصينه اما تعناهم حداها حصينه ارواح بدنها دويده عاف ما ديال لبنان يواناكو هيسه سنين قيال ثم كغزال وجاهم يمد ماكي اي كانوا وهايه يو عدونا كو ما ماكي كانوا waa aw iyo walaaysu raaceeyo kol aduu kula walaal la wagarad aduu ninkii ku gadoobay iyo ninkii ka saqirey iyo ninkii ku ladna iyo ninkii ku leeyday isku wadan mid bay noqdeen isku wadan mid قدت كقفه وهو عاصي نما بدن هذا مرلك ليه أقول لدني أدنك ده لو يديه ولا يرحوم ماركزى مركزو يلا ده ولا يرحامك حديث خلا دهك قبي مؤمنين تا يا جنده مرلك ليه ولا يعلم مارك مارك مويله أفرى عذابه عذاب كنا جميء يستعجلون تدقسنا يا أفرى أيتها حسورة محمد وهو عزيز إن متاعنا حدن الراحينه سليل قيال بدن ثم كغاد وجاهم يمادو ماكي كانوا هان جيرين يودون كو لو ما اغنا محو ترىيا انهم اجود ما شي محو ترىيا اي كانوا هان جيرين يمتعونه كو وما من وما ظهر إنا انهلاك اللغودة دجين الوعدك يا وانذا يا وحش ماذا نبقى قلبينك يا عقلي ألمت مارك الله قبضيوك أي وحبكوا قالوايان أكذب هلاك أيماد قال تعالى فبوحوا ما أهل لكنا ما أن الرقين من قرية دقمو كوين وقصوا شكيني قوم النوح هي الرير عاد هي الرير تموت قوم النوح يا قوم صالح إلا قوم سعيدك أدنبئي تدلدها دقميل لحلاقين كسو شاكيني مثل أركاب اللامة هلاقين إلا هدين اللا هلاقين لها دقمدا وحا أسوكنا منذرونك وؤدينا. ما أننا هانين ظالمينك وأوح دولما وحلاقان سميئي قردارها أنكو قردارها كنه هلاقين وحي قلب سبه وإياق المالا لوغواهي ويقسم لمن بوا وما اهلكنا ما انا رغي كونك يتين دغمه حمراته وحده قمه ولا الرغي ما جلت الا هذه دغمه الرغي راها دغمه وما كنا مانواني قال مين وما خبواحي حسابتما حبون أبا المريا أي وحمد الموت وما تنزلت به الشياطين تنوى جواب وحال لوغا جوابها إياه قورت إيراذين قرآن كشيدان باقوته الدجية إيا برا وحو شاكتا إيا قربت وصاربول إياه تيبا لوغا جوابي قولا إيري وحاق شاكتين بنتيو خالة تعالى خبواحوا إيري وما تنزلت لمسه الدجين biri quraanka ashayatin sheydan yellema soodig quraanka wa mayambagi umana qalmo lahum siyatin iney quraanka la soo dagaan umana galmo Qur'an iyada sheydaan rabay skaag dhawaan karta ma wa ma yastati'un siyadin tunna dabaawada marka inuu nubuuda bilaabatay ba samawaad ama marka wax yuu soo ما أحب هذا اللغوardi يايا كل كشاهدان قرآن وكأجلو هذا كم هذا هو هذا ماله عن السنة مغلط أي مغلان قرآن كأي هذا اللي معزرون ما مغلان يجي سياطين تا أمري قرآن كباللودي أصلا هو أنت حتى قال للديارية وإنا لنا negeri أشر نريد بمن في الأرض أمراده بالإمر أبو مرشد وأنا كنا أن نوقد منها مقاعدا للصم فمن يستمع إلينا يجد له شهاب مرشد وإنا لمسنا السما فوجدناها مراد حرص شديد وجوده ثاني أعلى عليه إذا سيدان بعد أعرض عليك أذكر سورة يا كرري لي وحنجريه كم سرق دوامكروا وما تنزل لمن تتبين القرآن كا شياطين شياطين القرآن كا وما ينبعي ومن حنما اللهم شياطين تجي لسودكان القرآن كا أمر قرنته رواه سوحبون إيش كمل سورة قلب ما وما يستطيعون شياطين ماذا أودان إنه قرآن أدي مادان إنهم سياطينتا عن السمع دقيسي أي دقيستان قرآنك أيها بل ما عزولون لقد إليه و لقد أوري إنه إلا سؤال دقان أما يوحكم درستان ندور كذا فإذ فلا تدعو مع الله إلى ناقر سورة ديوان مكة توحيتي باللقاء با هذا دقائيه نبيك عليه الصلاة والسلام أيها اللغوة القبصة إيشاغون نبيك إله بك إلى لي الله إن عابده وعلى ما ركبه فهمك إنك أضوه يا الله إن الله ده الله وعلى الله إنه عابده إنه إيارانه إنه إيارانه إنه إبارانه وعلى سعود الله فلا حن حن مع الله ألا لجريده إله معبود ما هلا أيادي لا يجروا أو حيدوا أو دعوا إلى غير خلقه ياروا لأ أبو زلط سو على الله بريح فتكون من المعذبين أبي أنا مركز لوم دعي مركز إلى غيره كرب دكتو أمور دكتو أمدرب دكتو هو الله إذا هذه الطغمية بريكوضة إذو أذيكي عذاب لهم الله فتكون واحد نقل من المعذبين إنت الله ناري أياتك مذنق حداد إله أكال الله عبدون فلا تدعو حتوقن مع الله إلى أهل جردي إلى آخر أكال فتكون واحد نقل من المعذبين إنت العذابات كمذنق وأنذي العشيراتك ka wada bontai ku wa banday ama nabiyar ka buu hanjiray qasdu ka dhacay iyeyntay saga ku xaran saaxid yaalki aya daacwade ka bilow la ayadan sura gawaamaki waataynu niri nabiga mukarram ku nool yahay qowamir qabiirta kalagrabi baa ku soo dagtay markii safa nabiga salatu wasalaam قريش قريش يقف قف قف وغيره يا معشر قريش بوك بالاول كلكم قريش قبل الاول خصوص بو سوتجي بني هاشم بوك يمي بني مظلي بوك يمي تاع عباس عمر رسول الله صفيه يا فاطمه بنت محمد بوك هي سوسه وذاي الى او قبلي سفادي مكوكاني او يا فاطمة انتم محمد سليني من مالي ما شئت او ما ذي وحن وحنحور على ريائي وحن دون تلقى ويدي اشتري نفسك من الله نفتعد ان لك القذو وبالايمان والعمل صالح بل ويذن كل نفس اما كسبت ريينه كلك ملكات ايمان صوبا او صحيحة عمل صالحة ادل بدا سمجي. Nafsadii furatay hada labada samay weydo nafsadii gaam bay ku jirta kulka taawadi sida nabiga yeyay wali baa muqaddimay yaab le ayu samayay yaa sabaha ay suuqay nin jiree kuladii meelta gumbay ay isla taqan oo markay wax ja saavaa haa, makasuussa fafula, ja saavaa haa vuili, vallaisu raho, on, hovaisan, on hovaisan, on tepiedu, on hovaisan, on hovaisan, on hovaisan, on hovaisan, on hovaisan, on hovaisan, on hovaisan, on hovaisan, on وأكرم أيضا إنا حدد الله شرط مركزو يري إني نذير لكم بين يدي آدم شديد أرهضوا إذا جلبني آدم وهم ما كبحه أميت كأروحهم هذا كبحه لكن علك يبحه كمباح متك ترباني كديجاي ولا يعيو لوقا ذم وعي أنتي كلويسحي شوطي خير كلن كان كلاسي غير كأبي الله الابن أغلبقي طب الله لك هذا جماعتنا القول درق عن تألك هو قلي هو قول لعي هو حسن رياسه يرتبي وصدق الله إذ يقول ولقد سبقت خلمتنا لعبادنا المرسلين نبقى ذلك لمحضلين ومن جوابين ألاه جوابي تبض يدها باللهب وتبض ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى النار ذات اللهب وامرأته عمالة العطب في جد حبل أنت أنا تمين. كل وأنذر حشيرةك الأغربين أي أرد صورن كرتي فانتي. قال تعالى وأنذر بكر صورك صرفتلاو حشيرةك قرابة هذا أوجب. الأغربين المتفضلون. بدكو كوجو دوان بدون. كل ك هذا ديجي سو. هذا دجال ما يسافر. أقتاد الله هذا الكلام. صورة طوبان يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار. قالا إذا إني لادرس كإني لاتجند قال كأقبل الله هذه كلام عقلي حكمة أنا ما هذه الدين تتكلم هو يرى أيو أما تقال تتكلم هو قال أيه حكمة ما كل كدعاء هذا هي تجعلها لبعد آخر خاتجه تقبل الله آخر خاتجه تقبل الله أيش ترين كأدين هو كنا واخفض الرارعي جناحك لنعاك لمن ددك لتبعك كل رعي كنمدة من المؤمنين ددك أهل الرميين ومعاد هذا معان قوة فإن عصوك حتى يقرع فضي يددك يقوك عن سيران ويكوديدان فقل وحاطر هذا أوبيجيس إني أنيك بريء منانكسان كجيوك مما وحاط تعملون سمعي نيسان من الكفر والشرك والمعاسي وحيه مجرى قبال المركه واه مركه اللي و بينيو اديكين اديس بنان ديكتو دتك هي اديغات نغوتا كل كانيش عداوي يا حجر يا شرقول يا د빈داب يا عبد الله وني حجي هذه مرك و هذه دك انتي سيقره و تن مشي المامي و نقول على العزيز الله ادوم ذكرك كركي سخلصارو الرحيم انتا الرمي سير رعضا الذي عزيزك يراك كوجه دا. حين قرطا تقوموا هبنكي صلاة الليلو ايه وتقلبك واتكالي قطعي معنا ايه وتقلبك مركات قد قدومي قد قد في ساجدين جمع امركات لتو كان عزيز ايه مركات كاليق الليل قرية قد تو كان وحادني اوغاتا إنه اللي هو إيساك كريه أي أسمع اللي مغلط بضانه ووحد عاي وكاقر صور مكرا يأمر العالم اللي اوغال بضان وادومها قولي فعل لأنه يظاهر وعيكو سمعي انتبه الله ووغال بضان اللي اصطلصار اكوكو في لي وأكوكو في لي وأمير دي عشيرتك قرابة هذا على أغربين كودا وانبادا واخفض الرائحي سنحك لنا لمن لمن الرائحي كراعي او من المؤمنين انت حق الروميسي كمير طبعا تاس قيمك بادا هي دفع سنانت حلمك هي الدلقات باره النماذا قيخضا جلس النماذا بلا وفينتا طبعا تاس قيمك بادنا اوضا قيمك بادنا الرسول كلها وامده يدريزه لنقوان تاي أبراهم كن وعد في سورة آل عمران أن يقصوا مرنى بمع رحمة من الله لينك الله كبعسنتا أعددت كوجدة بعدي ورحمت بكت من وصل قلبي جعلني في صمت بعدت كوجدة بعدي كن أيش جوكا يمد ولو كنت فاض غليظ القلب لمفض من حولك أنت بعشقه لو كان هذا هالاي أن حريص لابا لا بحكومتي ماذا؟ يا رب أقف عن حريز لي، عن دب علي، عن دلقد لي، عن دغ لي، إد وأقف عليه سامر. إذن مدن لغوت المامي أيو إسجنا سيدي المخضي وخذ واحد راعي سا كنا حكت له عدلوا. لمن الراعي إتضع كراعيو من المؤمنين كمل كل كذات كل أبوق إسماعيل وحوامو مين الرمائي أنا واقالو. قراذ المؤمنين تهذا أديك يا حنف يا جيسني ما توسين مرقى جاهو موجين كراذ منسكدر محمد الرسول الله والذين معه أشدوا على الكفار خمأو بينه وأين المؤمنين تلاعوذ هيسون هرستان كراذ نتدمي إليك عند أديك يا جيسني إليك مرغي يحق تساك كل كتب عج عكسين لقوص عليك مرق قال لا وله الله حتى يجعلك أنت مضح لوقفته لا سيارة كل قولك الله لك قف مسلمنا لكي يبيرك ليس قطاعه ما أهض اسلامي القرآن كنا تفهمه مالكي النبي نورا أصحابته أنا أنت أطمدوا حاكم الله يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه حتى إذن كان مؤمنين تهدينتك النقطان فصوف يأتي الله بضومين انت الليلين حاقينك أصعبتها خب تدبون لهم من دونا تدبون لهم من دونه سيئوكي يحبونهم ويحبونه مالك هو الله اللي الله اللي أنا وأجعله محاله قرنايا أجلة على المؤمنين مؤمنين توأود بأسينيه أعزة على الخافرين قال دانا إلغورك سيكوي يجاهدون في سبيل الله ويكدك على المال ولا يخافون لو لومتلاي انته هذه اللي قد حق حقي تغلعي عن مايا ترى عدى عين كاسا أيه ترى المؤمنين تا كل كسيه هذه اللي جاءايو م مسلم شجنايي انك بعيد الجرايا وكل كا انت مسلم كي اوكر عررو قال لهم مجن كانوا يقولوا انتو هذا حمد المسلمين لكن وإلا انما المؤمنون هنا اخو مسلم كا انا مال وداغو وانتي وداغو والنبي تقولي وداغو ويسووا لاشلو قم مشكليه التنغذيه كل كاسه مسلمك كالعرايا قالوا انو غرر تعالمت الله قال له حديم واخفل راري هذا لمن تدور راري يتلو كراعو من المؤمنين انتم حقكم ما يكمل فين عصوك حديك عاسيان اديك يا عاسي وحين كما دايى تقول حاتل هذا ثني عليا بليهم بعنهي متبنى كاجور مما وحي ببركة أتعملون صماعين إنسان كفر يشريك مع سيادة إدين كل ما جلوه وتوكل تفضلت كي أدرك الطرق ت اللعشق أتوكل على سارتها يصيبتها أممته عشقها عشقها الله إذا على العزيز الله عدو معك هذا إحقا فدا الرحيم أن عريسين سر وما يسر الذي عزيزك يراك كوجيه حين قرت تقوم وحدك في صلاة الليل هذا مركز كاليك للمقدية صلاة الليل كدوك الله كوجيه وتغلبك قد قد ومده في شاج الدين أصحاب تيارقم من انت مركز في أركان الصلاة قيامي القرود احتدالي الرقوع سجودية جلوس كل كدو قد قد وميسان الله أكو أركاني إنه أبا هو أبا أسمه ألو ألو ألو على الواحد للأمانتي أم غليت بدن العليم هو عقوم بدن وعلى سماية إلى الكيو هل أنبيكم على منته نزل الشياطي حديث لقى في لك شياطين قرائن ينكاروا إن كري نقيسنا كري نبي محمد لا ينأك تسا إما كري أو حاف اللقي إلى النبي عليه سلطة وسلام واردي يا الله سمينجي لي تساكي إلى لي إلى قولك سيبا يمي يا أيها الرسول طلق ما أمزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس جني إن سعدوا حكا الله إنكرتها لما أرد قلني وارديها يتبوه يا ري أيها الناس إن صرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله حتى مرجيتك الله مرايو يهرصو دوي ديه جيراي إذا وه الله الى ليي او حقي يضلقي الى ليي ايوها كل كلا جني يوحو بو دايما يجري كل كلا ددكه جنيو او يما دلهت الامامه ددكه جنيو او يما درك قال تعال خدي يوحو يجري هل ننبهكم ما يدين شيغا محمد جني يا شيطان مي ما دان على من فوو ما يدين شيغا كركي أي تنزلوا الصيادين، الصيادين تقول خي قفقي كوركي سكودة جا، ما يدين بلا يا ربنا الناس جانو جانة تنزلوا مع الصيادين كودكتا على كل أفاق كوحدية كل ذيكورتي، اثروا بين ما هو قدين، بوجدين أيه، حق بعض البوجدين أيه، فهمت أنا بين بوجدين أيه، صحيح أنا فاسد بوجدين أيه. وحفة عن خبصي بوغا كل كلكا هو حال اركو دنبو كل شيقا ايا وغا ديناية كلكا متكا انت بانت يسوح دافتي وهي لها واقعة قدية حدنا اثي من دنبقال البضن وهو احد دنبقال البضن اللي نواها نفتي سنواها كبهن شيقا وحانتيرين ضدكو اقايبية وحوو ضدكان في وطنواها كغا وحامده اللي سعود ديناية حد ايماناية سانا نفس قاسي كل ما ما شنو كان ماشي غو فيغن وحانو قيمنايا واخو دنا وامن في الغاي نفسي افاق ووبدينا له إسراء وحان حنقيمنايا و وإلا هو اكو سوسخده و اكو كافي سخده و هو اكو سو دغي دائما وابدا وحما قرت كعروتي يا إياه يا من المغربي ديستا و ايمان أي في يقولون كذا هي برقال عزيز أروتي أوينك بالكوكا قاتا مالد ووينج أوغاي توي ما دو عمان ما هي له رم ما دونتو دين أنا كمان لكن قفان بيم بان وعان أي ودم أرك ماي على كل أفاك نصيمه سري وحمام ولا نرك وحوله لا يلقونه وعائدا أسمع ما قال ك جديد Heillä on löytää hea студien. Läbisäkset Debatte, allaista Б Could是我 intensivelytä. Jo tienen mulleet. Ollaan virhulations ja kulma sagaliya Kompaam mail Copyittissa, banks, kolka panist beerini. Hez героinen jaischoku kaime advisory. Kolka Porattamuoksen kirjud recientessa. Hez страхaavat, verr sizä kotolla on ja عموص الرمحان دوا سودك يلقونا سمعه قل قاسدهم وحلا لاحظوا الله يمر حلال الذين يلقونا سمع مقال كيباي خارعين أيان يعني لاحظوا الله يا ابن وأكثرهم كاذبون قل قاسد بنتي ألفا يا عبابوا بنتي قيبين أي أقليه وأولى الدمان إسلام والبصير الله في خبرانا لا يحب وإني يقام الحسي يا أنت صمانا كان شال كان دهب كان كاذا او اريد على السوق لا لا يا حيلكم الا سيارتو وقفت حيل في العقل هو اسد والله باباي جا و يقبالك العقل يجي جرينا سغا قادنا يا خونا و كنت انا يقول يا و اكل روحانتي أقول لكم لي صرافدنا كل كا و عاوي عقلينا ماشي مجري الدين ما جيركو عقلنا ما جيرو كل كا حرورت يا ونك يا وحي و امرادك يا وحي وغرنا يذوب كذلك والله كلي منالي اقلك دمهي تنبي مليح اللي ما أي مليح اي روحان تنطاب بالسعر يا منجي انه يباركك ربي وكرم حل رضيكم ما يجين على من روحك الكي تنزلوا صيادين اي شيا يابينكم تنزلوا كل ما ما تقدروا فانن يا بيني Ben according ali salatu was salam shaytanin kaso kala ummatago tanazalu wa ash ala kulli afatin ben bagana runtaka diya kulli iskorki asin min tambi qalbalan tulquna sam'a idha ila allahi ya wa aktharuhum bagankod kadibun ben lawyal washu'ara hasti ayku daraiye narat ku washu'ara qad yalku yattabi'uhum wa الخوفنا كوا بعضي هذا، أو كمان كبيعة، إيه هذا يا، أغني هذا، إيه سارك، إيه واحد لطينايو، واحد وحمودا، وعقلنا كويري هاي، إيمان كنا كويري هاي، أقوام تنا كويرتاي، كل كاسار ربي يري، أنا متل سو مجدد، أنهم كوا بعضي في كل وادي، بعيد الأرك كل دي جديد، والشئك يهس كا، إن يهيمون كواري غالية، كل كاسار لباد سبلين. بير يكر باساجني يحي مو ندي غباوي ويسايي ايلاي افر يتونك يا بخل كركو دكو اخري و اين ايام مال و اسورجنا ايام مال ولدا كايشنا يا اوغا سار كو دوفا انت الله بره من دي الاسكوجيا سايا سكو ما مو كاتماش شيدان قفصادي يغمو او يقرا يقولون وحيكو ما لا يفعله حيث ما يكري حقا ان كبودي انت سان فان بيني طخ يوم وحين تبر لهي او ينيدي طيب اونا يوم ويال شعار دين اساسا لبابي او ايش كنقوي هل ما البيكي مدان وعلى لا ريباي عمل صوبا الله تكذب سلا دوتك هذاي لوغيو وايش كفوجيه رسولك على يسنا عليه السلام نيمان قوايا او قيمي بدن عبد الله بن رواحة حسان بن ثابت كعب بن مالك قوايا يابل وحب دافعه ثم شاجا ان قبا يغوزوا دابا كنا جيرو مسلم ومدما نغا اسلاميدو لقبان وما هسا اننكي كمد ظلميات بين ما شاجا حق درنا متاجره ثم بيكو شاجا فين تي كو دافعان كل نوع اي هاي قبا نمدي عانو قال تعالى فيوحوا يري الى الذين اخيار ما هان قالوا كبا ياك لا ريب دباته ثلمان اول شيء اولا امنوا حق بجمين وايمان قول وكامل مركه لابدنا وعمل الصالحه كثيرا خدي أمانتي أفجكوا عيان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله هو أكبر يافجكوا عيان قومي قبيان وانتصروا وحيل قرصن من بعد ما مدة كذال غلمون لا طلماي كل كقبي أفلق دل لا سأجد بيه إلا فردا فله قواص خماديرا لكن وسيعلم الذين وحيه أغان دونا ظلم وقردار صلي وعينه مري sumiga wa sada xaqay alla in la dulmiyo oo shirkii la sameeyo adawma in la daa had gudmiyadii lagu sameeyo naftaada inaa dulmisi oo wixii rabi ku faray aday ali u hukaraybi dar darci sadu ala annu umidu yahay hada mid ka midagashay meesha uu la doon ardaasha aya mun qalabin la wasan mid dega ay yaangalibula ugu dhomay faa'idki ugu dara naxashaa soo ogaan doonan markaas la afal marinayo haluna biiykum maridin sheega alaaman ruux korgi tanazalu shayaadi ay ku soo dagan tanazal wax shayaadiin ku dagan ala ku la afaq dambadan kee digi haqa iqda korgi say ku soo dagan afaq wu fa'alu أسي من هنا مبالغه دم في قلباً خوني يبان ما كرجهلا حق يبطل ما كرجهلا حرامي على ما كرجهلا كل واحد باختجه وافياً بعثنا ساعة كجرا طرقنا وعيشنا بين عليا شا أسمع ما غلكه وعمره عند جيسنا بييردا وعثرهم بلن كاديبونا بين لو يلوقوا ادخل ما هذا شا يركمش بين كدور هي وشو عراو كباي تتبعهم وعارع الغاونه تخباز ياضي ألم ترى سوم جبي أنهم كوا بادي ياضي في كل وادي بدلار ك كله حس كمركلاتيرين عيو يفهمونه ويشوار وريرين عيان ومضحة إيه قربا إيه قامة إيه دبلايلو كل كياسك يس دقيسنا عيان سيد خبيو كوا ياضي أماهم شعر لا أفك وحيك هرادان ما هو وح أي لا يفعلون سمين يفعني موهر هرادان إلا الذين تضمى هانه أولا آمنوا حق الرمي ثانيا وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال صوبا وذكروا ثالثا حصي الله عربي عقل وعابده أسناديسا كثيرا انبضا مخيق بيايانا وانتصروا قرق أرسدي وهو حسك لعشي عدم ماغن وهما ينقبين ينقب الله معك ويستافعين حق بين يسكوا دافعين وانتصروا ويسكد أشي من بعد ما متككذا ظلموا إذا قال الله تلموا اللقبين الذين أردالي ويباندون ظلموا قردر سبي أي منقلب لا بشمده ينقلبون الله باندونان والله أعلم